وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خَيْرًا للذين أَحْسَنُوا في هذه ونذار الآخرة خير ونذار yan yeah. na ذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعلوا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ما ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم ولقد بعثنا في كل امه الرسول أقس عليه الظلال، I'm بلا وعدا عليه حقا ولكن اكثر قولنا لشيء ولا ولأجر الآسرة أكبر لو كانوا يعلمون صابرون على ربهم يتوكلون وما إلينهم ولا يتفكرون <تصفيق> أفا الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يوم العذاب او ياتيه العذاب من حيث لا يشعر أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن يتفيأ ظلاله, يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال Only. You're a oh, oh, oh.